ترى أبو موسى الأشعار ترى لو كان لها أصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مشروعة أيغفل عنها عبد الله المسعود الملاجم للنبي عليه الصلاة والسلام وأبو موسى الأشعار ولا يسمعان بها قصر في سنة الدالمين أن أبو موسى الأشعري في الكوفة لما رأى قوما يسبحون على الحصى لهم كبير وامام كل واحد قوم من الحصى واحدون يسبحوا مئة تكبروا مئة هللوا مئة فيعطون التسبيح بالحصى زي حبات الفود إحنا نظمناها في خير سكت وهدرت فأبو موسى الأشعري لما رأه هذا أنكره الآن واحد ولا كاسة تتكلم في السبحة لكن الناس لا يصليون وفي الزنادقة جن الحدود رضي الله عن الذي يثبت بالنسبة بالنسبه للذي يدافع النبوب فشوف بقى تفاوت الهمم يدورون ما بين بدعه ورده يبص للمبتدع يقول رضي الله عنه بالنسبة للمرتد والحراس حراس الحدود اول ما نغرثها وتبقى كده يبقى ساقطه الحراس على طول لا يجوز للحارس أن يتتاهل مع عدوه وإن كان نملة إن معظم النار من مصطفر الشرط فانطلق أبو موسى الأشعاي وذهب مسعود عبدالله المسعود الفاجر عصوات الفاجر قرج التلاميذ عبدالله مسعود على الباب قالوا أما قرج أبو عبد الرحمن. قالوا بعد فجلس معهم حتى خرج أبو مسعود فاكتنفوه فقال ابو موسى الأشعر يا أبي عبد الرحمن لقد رأيت شيئا آنفا أنكرته ولم الحمد لله إلا خير قال ماذا رأيت قال إن عشت فستفراه رأيت قوما حلقا حلقا وأمام كل حلقة حصاء ورجل يقول تسبيحه مئة تبدأوا مئة للماء فيعدون التسبيح وتفير التهليم فقال ابن مسعود يا أبي موسى هل لا أنكرت عليهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء قال انتظار أملك أو انتظار رأيك تائم طلق عبدالله المسعود وفعلا دخل المسجد فإذا الأمر كان وصف أبو ميسى على حلقة من هذه الحلق وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آميته لم تكثر ثيابه لم تبلأ حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا أضحابه والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلال قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما نريد إلا الخير نحن بنذكر ولا بنحشش نحن نذكر الذكر ونذكر الله أظن هذا محمود عند طوائق كثيرة ومع ذلك أنكره عبد الله المسعود وما غره هذا الظاهر من الخير إلا مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما فعل عبد الله بن عمر كما رواه مسلم في مطلع صحيحة من حديث يحيب نعمر قال حجرت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري أو قال خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أبحاث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول معبد الجهني في القبرى وابتق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاشتنفناه فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون العلم ويتقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وذكر فقلت ذكر من شأنهم يعني أعداء البائه وفي جبهته صعلان الصلاة كركبة العند إذا صام فلا يخطر وإذا قام فلا ينام ويعتزلون النساء أعداء البائه وذكر من شأنهم غير أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنه ما أنهوش عبد الله بن عمر بارك الله فيهم ولا ما شاء الله عليهم بيقرأوا القرآن ويتقفرون العلم بس خلونا يغيروا بس الحصة دي أبدا أهدر عبد الله بن عمر كل هذا الذي سمعته يقرؤون القرآن يتقطرون العلم. في الولايات ثانية يتفعرون ويتفكرون. يعني غطف واب ألا قدر. في ذي المصير. يعني غطف ولم يجد بلؤلؤ. ولم يجد كده بجواهر نفيسة. انما جاء بجيف. طلع بجيف من طاعة البحر. عبدالله بن عمر اهتر كل هذا الذي سمعه. قال فاذا لقيت اولايك فأخبرهم أني بريء منهم وهم جراء مني كلام واضح صريح طالما ان اختلفنا في الأصول لا لقاء فعبد الله عمر لم يغطر عبد الله لم سعود لم يغطر بظاهر في المسجد يذكرون الله ويشبهون ويغللون وأحملون قال قالوا له والله يا باب الرحمن ما نريد ما نريد ولا الخير قال كم من مريد للخير لا يبلغه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وأيم الله لعل أكثرهم منكم والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتد حبابة ضلات قال يحيى بن عمرو بن سلم فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج خلق فأنكرت المساعد بشدة التسبيع على الحصر اللي هو الآن واستحاب كما قلت لكم كانوا يقفون بملتاق صرامة ولا يسمحون بتج... ب... بأن يتجرجوا في مثل المثال التي تبدو الآن صشور بالنسبة لبعض الناس بمعدم صبران الكبير بسند صحيح عن ثالث ابن عبد الله بن عمر قال عرضت في جمال أليم <تصفيق> وآذن أبي الناس تزوج يعني في ديران أبي عبد الله بن عمر وأبو دعا الناس قال فجاء أبو أيوب الأنصار فلما جاء توقف على الباب رأى ستائر على الجدر فوقف ولم يدخل وقال لأبي أأنتم تسترون الجدر قال سالم فخفض أبي رأسه واستحيا وقال غلبنا النساء يا أبا أيوب قال لئن غلبنا النساء أحدا لا يغلبنا مش انت, انت عبد الله بن عمر صارم في اتباع السنة كيف يغلبناك هذه المرة والله لا طعمت لكم طعاما سائر اليوم ورجع اشوف دي مسألة بعض الناس يقول لك يا أخي كسرت الخزر فوق في يوم دفل دبنا هو دبقى الإسلام والأخلاق والزوء والبتاع وحسن أخوه جبلة الأحاديث في حسن الخلق وكلام ده. لازم الصحابة ما كانوا يفوتون شيئا من هذا لكانوا حراسا ومناء لذلك ظلت دين نقيا وخمد ذكر أهل البدع في أيامهم فنحن في أمثل حادث إلى هذا اضطراض من الحراس الذين لا يسمحون بثوات مثل هذه القضايا مهما شغب الناس عليه وقال انتم متشددون انتم بتهتموا بتفاسخ الأمور انتم تركتم مسائل الخطيرة ما ينتكتون إلى هذا لأنهم يعرفون ماذا يريدون فمثالة إسناد الأمر إلى غير أهلي فيها هلاف الدنيا واع الدنيا وهي من علامات الآخرة إذا أسند الأمر إلى غير الأهل، فانتظر الساعة وما يتوسد رجل غير مؤهل إلا بغياد رجل مؤهل كما قال شفين لا تحيا بدعة إلا على أنقاض سنة لا تحيا بدعة إلا على أنقاض سنة يبقى الذين تخلفوا عن حراسة الدين هم السبب لأن لهذا إحنا بنهيد بالكواهد العلمية أن تتبوأ مكانها مرة أخرى لأن في معركة فاصلة بيننا وبين هؤلاء العلمانيين اللي هم كانوا يتسمون قبل ذلك بالقرآنيين ولا هم من القرآن في شيء إن يحيظنا معين قيل له ما تقول في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم من حديث فعرضوه على القرآن فما وافق القرآن فخذوه وما عرضه فردوه فقال ابن معين فورا لقد عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا فقيل كيف قال لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلاص عرضوا على القرآن وجده كذبا الباب الثاني الباب الثالث قال الإمام البخاري رحمه الله باب من صوته بالعلم شو ذكاء الإمام البخاري وفقه الإمام البخاري في التبويض الأول أول باب باب فضل العلم ثاني باب باب من سؤل علما وهو مشتغل في حديث فتم الحديثة ثم أجاب السائل ثالث باب من صوته بالعلم أول ذا فضل العلم كإن أنت علمت فضل العلم والعلماء فتاقت نفسك أن تكون من هؤلاء فبدأ تأخذ خطواتك الأولى في طلب العلم خلاص فقال لك الإيمان فإنه قبل أن تطلب العلم لا بد أن تتأذب بآداب طالب العلم حتى تستفيد به إن الأطف ليس تحصيل المسائل وتبرير المسائل إنما هو العمل بالعلم فذكر صرفا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم كما ذكرناه في المجالس الماضية طيب انت بقى خلاص علمت الآداب وتعذبت بآداب طالب العلم وتعلمت العلم فلا بد عليك من تدليه العلم وهذا هو معنى قول الإمام باب من رفع صوته بالعلم لأنه رفع الصوت مظلة وصوله إلى أكبر عدد فالرفع هنا معنى الانتشار معنى التعليم معنى التعليم مش معنى أنه كنت ترفع صوتك وخلاص وإذا كده أن ده الإماجة وخارج قفض مجرد رفع الصوت لا إنما قفض الإمام تبليغ العلم والتبليغ يكون عن طريق الإيه؟ رفع الصوت قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهة عن عبد الله بن عمر قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمتح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة ويل لأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة الإمام البخاري روى هذا الحديث مرتين بعد ذلك المرة الأولى في كتاب العلم أيضا باب من كرر قولة ثلاثا ليفهم ورواه بكتاب الوضوء باب غسل القدمين ولا يكتفى بالمسح ورواه هنا عن شيخه ابن النعمان عارم ابن الفضل ورواه في كتاب العلم أيضا عن شيخه مسدد ابن مترهد ورواه في كتاب عن شيخه أبي سلمة التبوذي، أبو سلمة التبوذي. ثلاثة قال حدثنا أبو عوانة، واسمه وضاح ابن عبد الله الشتري، عن أبي بس، واسمه جعفر ابن الهяз، عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عامر بن العبد. أول ما أزقوه في هذا الاسماء. هو قوله حدثنا ابو النعمان عارم ابن الفضل فعارم هذا لقب وليس اسم شيخه اسمه محمد اسمه محمد ابن الفضل صدوتي كنيته ابو النعمان لقبه عارم عارم من العرامه اي الشدة والشراس كان محمد بن يحيى الزهلي شيخ البخاري اذا حدث عن محمد ابن الفض يقول حدثنا عالم وكان بعيدا من العرامه كان بعيدا من العرامه العرامه اللي هي يعني فلخص هنا اذا حول ألقاب المحدثين التي تحمل معنا مزلوما وأن بعض الناس أنكر هذا وعده من الغيبة المحرمة وقال لا ينبغي أن يلقب الرجل إلا بلقب مستحسن أو لقب هو يجيده أما أنه ينكر الثلاث فإن هذا غيبة محرمة فهل يا يسرى ألقاب المحدثين أو القاب العلماء أو سائر الناس التي تحمل معنا مزموما هل هي محرمة وهل تعد من الغيبة أم لا الجواب أن هذا لا يعد من الغيبة وقد استثنى العلماء أجناسا ما لم يعدوها غيبة محرمة وإنما داروا مع القصد. ونظم أحد العلماء هذه الأجناس الستة في قوله القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري أجي ثلاثة ومجاهر بثقل ومستفتن ومن طلب الإعانة في إذانة منكري إذا هذه الأجناس الستة التي لا يعجل مرتكبها القدح ليس بغيبة في ستة متظلم لو أن جارك ظلمت أو أحد من المسلمين ظلمت فذهبت إلى القاضي فقلت إن هذا الرجل يفعل فيه كذا وكذا وكشفت المستور الذي يفعله مما يسره هو أن يعرفه الناس فإن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة حتى وإن كرهاه صاحبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره فقال أرأيت إن كان في أخي ما أقول يعني أنا لست مفتريا عليه لكن هو فيه ما أقول قال إن كان فيه ما تقول لقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت فهو إن قال الحقيقة فهو مغتاد وإن كان قال غير الحقيقة فهو مختلف طيب هذا الذي ظلمك، وذهبت إلى القاضي وقلت فيه ما قلت مما يكرهه صاحبه أليس فيه لا, لا هو فيه طيب النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن هذا مغتاب قضى أن هذا مغتاب فالعلماء قالوا لا إذا أردت أن تحكم بشيء فلا بد أن تجمع شتاة الأدلة ثم تصدر حكم لا تأخذ حديثا واحدا أو آية واحدة وتبني عليها الحكم لا من السنة مبينة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقول السيئة الجزئية يرد به على حد يعني جاءه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام لو وحد تألك ما الإسلام فتقول له إيه؟ أن تذهب أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقيم الصلاة وقيم الزكاة وثمرة وضعة حجر بيتنا صلى الله عليه وسلم صح الرجل قال ما الإسلام فهو يريد حتى أن تحدى لا أن تحدى تعرق الإسلام لا الرجل ذاه وقال يا رسول الله ما الإسلام قال أن تفعم الطعام وأن تبسي السلام وأن تصلي بالليل والناس نيام فهو إذا ولا والداء من الإسلام مع أن الرجل سأل عن الإسلام طيب. الجواب هنا خرج عن جزئية يسيرة في الاسلام. فالنبي عليه الصلاة يجيب الرجل ده ليه? كأنما نزل الكلام على مقتضى حالك. واحد يضرب ابوك. وانت عارف كده. فجاء لك عم الشيخ. كل او ارشدني الى عمل ان فعلته دخلت الجنة فاقول له لا تضرب اباك يعني هو لو وصل لدخل الجنه ان انما نزلت الكلام على مصطفي حال نزلت الكلام على مصطفي حال هو والنبي عليه الصلاه والسلام كان كثيرا ما يجيب على مصطفي حال المقاطع وهذا مما تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام يبقى الإسلام ليس أن تصعي والطعام فقط وهذا من المؤمن واحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمن قال من أمينه الناس على جمعهم وأموالهم وهذا المؤمن ما يجيش واحد يقوله إذا أمين الناس على جمعهم أمامنا إن شاء الله حتى يكفر بالملائك ليش من هو أخذ تعريف الإيمان من حديث واحد بنقول له لا أبواب الفضائل كلها لا يحردها المرء إلا بعد خباك الأرض وهذه مسألة مهمة جدا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الغريق شهيد حديث عوالد بن صفامت لما كان مريضا وعاده النبي عليه الصلاة والسلام وكان فجعا فشال أصحابه قال ما تعدون الشهيد فيكم فتكتوا عباد ناي فلما تكتوا قال أقيموني فأي قال الشهيد من قتل في سبيل الله وأمناي فقال عليه السلام والسلام إن شهداء أمتي إذا لقليل الغريق شهيد والمبطون شهيد وصاحب الهزم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة مجد. الغريف شنيف ولد من إياهم أخذ البوي فرند ولا الجير الفرند ولا البداع ولها يلا بينا على القرية السياحية الفلانية لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيركع ولا بداع ماشي فبينما لنس أبو العينين الأعمى ها نحن جمال مخارفات ماشي ام يطوّش رهبه. خلاص? وهو بقول للبت يلا تعالي مش هتوه الكلام ده. وغيره. وراح تطيب. ده ايه رأيك فيه? شهيد? بتقول تب? بتعارض الحديث? ها? ما هو, هو ده شو اللي بتوزّد على اليومين ده الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الغريف شهيد وانت تقول تست اشوف انا صورت لك الصوره الوالدة اهو غيره يبقى شهيد انت قلت تقول ليه لانك انت راعيت نصوصا اخرى ما اخذت هذا النص وحده خلاص واحد عدو لله ورسول عما يتهتم على المسلمين ويرسم كاريكاتير وابتاعه الكلام ده فبين ما هو بجانب الجدار أراح الله العالمين منه وسقط عليه الجدار فصار صاحب هدم صاحب الهدم اللي ما عليه الجدار خلاص وصاحب الهدم شهيد يبقى ده شهيد طبعا ليه شهيد تذلك المرأة اللي بتولد وماتت وهي ثلاث وكانت مكذبة لا بتصلي ولا بتصوم ولا تعمل اي حاجة تاكل الناس بالتاني وماتت وهي السولة وراحة الله العالمين منها شهيدة لا طب ليه لماذا قلنا ليست بشهيدة مع عين النص يقول الغريق شهيد في تقدير لا بد منه الغريق الملتزم شهيد صاحب الهدم الملتزم شهيد المبطون الملتزم شهيد يبقى كل أبواب الفضائل لا تحصل إلا بعد ثبات الأخص استقرار خلاص النبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل ما الإسلام أن تطعم الطعام طب انت عامل موائد الرحمن ليه ال وليه يدعمل موائد الرحمن وتقول لا لابد يأكلوا من الأكل هنا أنا بأكله بص وتطلع تاخد لها عمرة في رمضان وتحج رهدالك كل عام عشان الكفر عن تاتا وبعض الناس بيوقفوا عرض المسرحيات احتراما لشهر رمضان ويطير هو والفرق علشان يعملوا ايه يغذلهم عمرة رهدالك ويرجع عشان يواصل للايه يواصل الشغل طب ده بيطان الطعام لو فضلت بهز بوصها طول السنة وتأكل الناس طول السنة يبا هي حققت الاسلام وهي بتطعن الطعام لا يا جماعة يبا نحن اذا اردنا ان نخرج بحكم بد من جمع شتات الادلة في الباب وننظر بقى كما رتب العلماء شو بقى المطلق المقيد والخاص والعام والمجمل والمبين ونشوف الدلالات ونعمل مسألة محاسبة المعنى الأضيق يحكم على المعنى الواسع ليه لإن العمل بالضيق زي القيد مثلا أو زي التخطيط ينبغي أن يقدم على الخاص يقدم على العام والمقيد يقدم على المطلق حتى لا نهدر العمل بالمطلق مثلا أو بالخاص. لذا لا بد من جمع شهادات الأدلة في الباب. طيب الرسول عليه الصلاة قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت فإحنا عندنا أدلة الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة والتأذن عليه رجل فقال بئس أخو العشيرة أو بئس رجل العشيرة الرجل لو سمع الكلام ده يزعل ولا لا لا لسيما من. ممن جرحه لا يندمج إذا جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً لا يعدله العالمون أبداً عرفوش يعدلوه من جرحه الله ورسوله لا يستطيع أحد قط أن يرفع له قائمة فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في رجل بئس رجل العشيرة ده مرة النبي عليه الصلاة كان موجود مع جامعة والصحابة وهم بيرموا قال ارموا وانا مع بني فلان. الجامعة الاخرين وقف اردوش يرموا. ايه ما قالوا كيف نرمي? وانت مع بني فلان. واحنا هنكتب? اذا كنت انت معاهم وانتش معاها اذا مش هنكتب علدا في حياتنا. قال ارموا وانا معكم جميعا. يوم يتوقفوا برغم لو ما زمهم فكيف اذا قال النبي عليه الصلاة في رجل بيئت اخو العشيرة وعلم الرجل الا يغضب يغضب هل يبقى في تناقض بها بين احاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعضها لا ينبغي ان يحمل كل حديث على معنى بيئت اخو العشيرة او قال رئيس رجل العشيرة فلما دخل الرجل بفط النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام وألان له الكلام شو شوف يرهاب لهم فعائشة رضي الله عنها رأت وسمعت لما انصرف الرجل صلى يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم وكياما من ودعاه الناس اتفاء فحش تحترم لإنسان إن قليل الأدب هو تبتحترمه عشان تستخي شرمه وهذا لك فالمثالة إذن مدارها على النية فمن قصد بكلامه التنقيص والتحكير فهو ده الغيبة المحرمة أن من قصد أن يدفع ظلما عنه أو أن يعرف بغير قصد التنقيص فلا يكون ذلك داخلا في الريبه المحرمه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هو يبني المسجد قال لعمار قال ويحك يا ابن سميه تقتلك الفئه الباغيه لا شك ان الانسان اذا نسب الى امه غضب وبتشوف في البطاقة كده ايه ولا فتسلبش اسم الام بس اسمها عاوة وخبالك ونجل حريص جدا على ان ما يجبش اسمهم بأبدا ولا اسم امراض فكيف اذا نسب اليها وعلم ذلك في الناس اهو النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ويحك يبنى تمي تخطيلك السئة الباغية واسماعيل ابن علية اسماعيل ابن علية أحد المسافة اتقاده إسماعيل بن إبراهيم وإن مقسم الأسد إنما نتبوه لأمه تشريفا له وغضب إسماعيل وقال من نسبني إلى أمه فقد اغتابني ولم يأته المحدثون بهذا التهديد وسموه ونسبوه إلى أمه والحد النهاردة يقول لك حدثنا إسماعيل بن علي وهذا من باب التشريف مش من باب التعيير لو كان من باب التعيير لكان حراما لكنه لو كان من باب التشريف والتعريف لجاز ذلك إذا اللقب إذا خرج للتعريف لا للتنقيص لا يكون ريبة محرمة وعلى هذا يحمل كل الألقاب التي ظاهرها الظن يعني مثلا عندنا الأعرض عبد الرحمن بن هرمز وهو من أشهر رواة عن أبي هريق عاصم ابن سليمان الأحوى وكان أحوى الفعل سليمان ابن مهوان الأعمش وكان أعمش فعلا كان أعمش كده وكان وشه فيه عمش وكان يقول لو كنت بقالا لا ولكن الله رفعه بالعلم وهكذا والأعوى والأعمى ايه غندر غندر غندر وغندر مثلا لقب محمد بن جعفر الذي لقبه به ابن جريد وغندر بلغة أهل الحجاز المشرب اللي بيعمل الغلبة يعني ويعمل دوشة فكان إذا رفع صد واللسكت يا غندر وصالح جزرة أظن الجزرة ده يعني وعرف في وقت الحفاظ لجزرة ليه هو كان الشيخ بتاعهم بيقول له إحنا وصلنا عند حديث إيه أمن كان حديث الخرجة فهو صحق وقال الجزرة فكلهم قالوا جزرة خلاص حدثنا جزرة قال جزرة راح جزرة جاء جزرة وخلاص وصار لقبا عليه فكل الألقاب التي خرجت على سبيل التعريف لا يعد قائل ومغتابة مثل الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وروه الإمام أحمد أيضا وابن سعد وغيرهم أننا من الحديث أبي رحم الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبو رهم فسأله قال ما فعل القوم استطاع الطوال وما فعل القوم الجعد القصار القطب يعني قال له الدارة على الطويل ده اللي ما ليش ده كوسة أخبره إيه والقزم اللي بشعر أكرد ده ليس والدهن فهي ده أوصاف لو قالها على سبيل التعريف لن يكن مغتابة انت مثلا سيسا الصعب تقوله الجدع اللي هو لعرز دل كل ما يجنشي هيقع على وشه ده اخبره ايه انت تقصد لا تعرف اسمه لكن حصلت صفته ففي عايز تعرفه اهو ده ليت يا لكن لو صفدت التنقيص يكون غيبة زي عائشة رضي الله عنها ما قالت في حق زينب للنبي عليه الصلاة والسلام حسبك منها أنها قصيرة إيه العزبك فيها يعني ولا قصيرة قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت دماء البحري لما زجت أي لغيرت صعمه طب أدعى عائشة قالت إنها قصيرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال فعل القوم القصار وما هي زي كلمة لكن قال في هذه لو مزجت دماء البحري لما ومع ذلك يقول ما فعل القوم الكسار ليه النية خلاص النبي عليه الصوف قال ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا يعني حرم بذلك أن يمثل المرء غيره في الكلام مثلا عايز دور واحد فعيد يقول لك ما قال لي لك وحذرتك وقولها على سبيل التنقيض أهدى حرام لا يجود مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه ابن ماجة مختصرا ورراه البخارف الأدب المفرد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي نبيا من الأنبياء أجمى الناس وجهه قال ابن مسعود ودعل يحكي النبي يحكي عن يمثله وهو ايه وهو عمال يمسح بها الدم ويتقي الناس والكلام ده فلا بأس ان يحكي اذا ما قفض التنقيص لذا هذا هو الضابط ما بين الغيبة المحرمة وما بين القول سواء كان تظلم او كان الانسان بيعرق او كان الانسان بيتقي على نحو ما سنذكره تفصيلا بعد ذلك ان شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغسر الله لي ولكم وأصنى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين الأسئلة تعالى الأخوة نجيبها أن, إن شاء الله